اغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تبقلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون